ربنا أفرغ علينا صبرا وتوَفَّنا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَنَأُ مِنْ قَوْمٍ فِي الْعُنَاءَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذْرَكَ وَأَالِهَتَكَ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 قال أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهٌ وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جِئْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسْوُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذالك بلاء أم الرّبّ كم عظيم